والذين جت لب الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشّر عباده فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هؤلاءك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب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 ألم تر أن الله أزل من السماء ما فتلكه ينادي على الأرض فتلكه ينادي على الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتره ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباس